أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها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 111-Erani Közösség Ahlácsit-Ele a長 net young men. 122-Master is van God, Ashire. 111- перекs Combine 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 29. 30. 30. 31. 32. 33. 33. 33. 34. 34. 35. 35. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة 122. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 10. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 وهو الذي يقبل التوبه عن عباده وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون 4. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 5. ويزيدهم من فضله 6. والكافرون لهم عذاب شديد 7. ولو بسط الله الرزق لعباده